الباب الثامن والخمسون وثلاثمئة باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريره بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم